ت السسلام منك السسلام أن علينا بالسلام أنت السسلام منك السسلام أن علي بالسلام الس من ك السسلام علينا بالسلام أنت الكريم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 وارفق بنا وارحم بنا وامن علينا بالويام واكتب لنا سبل السلام هنك السلام هنك السلام أنعم علينا بالسلام أنت السلام منك السلام أنعم علينا بالسلام واكتب لنا عمرا به حسن البداية والختام واكتب لنا عمرا به حسن البداية والختام أنت العزيز أنت القدير الحافظ الفضل السلام أنت الودود أنت الغفور أنت الودود فاقسم لنا عيش الكرام واكتب لنا سبل السلام